ينقولوا أسلمنا فعندما يذكران معا يفسر الإيمان بالأعمال الباطنة ويفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة هذه ثلاثة أمور أحببت أن أنبيها عليها بالنسبة لهذا القسم القسم الثاني وهو القاعدة الثانية لأن القاعدة الثانية وبين قاعدة ما يطلب افتراقه دون جمعه يعني المقصود من هذا أن الإنسان عندما يعمله منفردا يكون صحيحا وقال رحمه الله ما يطلب منفردا دون جمعه مع غيره فأعلم أن المطلوبين في الشريعة قد يكون الجمع بينهما غير مطلوب وربما كان منهيا عنه وقد يكون الجمع بينهما مطلوبا كما تقدم يعني في القسم الأول لكن عندنا مثلا الركوع في الصلاة وعندنا قراءة القرآن إذا نظرنا إلى الركوع وجدناه مشروعا وإذا نظرنا إلى قراءة القرآن وجدناها مشروعة لكن هل يجوز للإنسان إذا ركع في صلاته في الركوع مثلا أن يقرأ سورة من القرآن؟ او اذا سجد يقرأ سورة من القرآن في سجوده مثلا يقرأ قل هو الله واحد قل لا القرآن قراءته مشروعة في جهة والركوع والسجود في جهة فلا يجوز الجمع بينهما هذا هو القسم الثاني القسم الثالث ما يطلب جمعه دون افتراقه الشخص عندما يريد أن يتعبد بركوع فقط أو يتعبد بسجدة فقط يعني ليست سجدة الشكر وليست مثلا وليس سجود السهو وليس سجود تلاوة القرآن يعني سجدة ليس لها سبب الله سبحانه وتعالى لم يشرع ركوعا مفردا ولم يشرع سجودا مفردا وإنما شرع الركوع والسجود في الصلاة سواء كانت الصلاة فرضا أو كانت الصلاة نفلا وبناء على ذلك، فهذان الأمران لا يصحان إلا مجتمعين. هذان الأمران لا يصحان إلا مجتمعين. فإذا جاء بأحدهما دون الآخر، فإن العمل لا يكون صحيحا وبقيد الكلام الذي ذكره المؤلف بإمكانكم تقرؤونه لكن يكفيكم الكلام هذا على هذا الفرق. ويكون بدء الدرس القادم إن شاء الله الفرق السابع والأربعون وإذا كان فيه أسئلة تسألون عنها هذا سائل يقول ذكرتم بالأمس مثالا للواجب المضيق من وجه والموسع من وجه وهو الحج فما معنى أنه موسع من وجه يعني هو موسع من وجه لأنه لأن الوقت يكفي للعمل وزيادة يكفي للعمل وزيادة يعني إذا بتعمل أعمال أخرى أبمنع لكن تبي تحج حجة ثانية في سنة واحدة يكون مضيقا فالموسع هو الذي يتسع للواجب وزيادة هذا الموسع يسأل عن مسألة مثل ما يدور بين الشباب يعني عندهم أفكار بعضها يصير يعني شوي يقول هل صحيح أن من السلفي من جعل الجهاد ركنا سادسا الله سبحانه وتعالى بين في القرآن وكذلك جاء في السنة مبدأ هذا المبدأ هو أن الشريعة حاكمة وليست محكومة بمعنى أن الناس تبع للشريعة وليست الشريعة تبعا للناس وبناء على ذلك يقول الله جل وعلا والله يحكم لا معقب لحكمه يعني ما في هيئة تمييز ولا فيه مجلس قضاء ولا فيه يعني ينظرون في حكمه كما ينظر في حكم القضاء لأن كلمة والله يحكم هذا من جهة مبدأ الحكم لكن والله يحكم لا معقب لحكم ما في أحد من الخلق من الجن من الإنس من الملائكة له حق النظر في حكم الله ولا مثقال خردله بناء على ذلك نأتي إلى مجيء جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم وبيانه لركن الإحسان أن تعبد الله كأنك ترافع إن لم تكن ترافع إنه يراك ونأتي إلى جوابه في الإيمان ببيان أركان الإيمان ونأتي أيضا إلى بيان أركان الإسلام إذا كان هذا بين جبريل وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان ركن الإحسان وأركان الإيمان وأركان الإسلام هل يحق لأحد من الخلق أن يختلق ركنا سابعا للإيمان ولا يختلق ركنا سادسا يجعله للإسلام لا لأن الله هو الحاكم فليس لأحد حق أن يذهب نعم الجهاد في سبيل الله ما في إشكال المشروع لكنه من فروض الكفايات إلا في بعض الأحوال قد يكون فرضين وهذا مرجعه إلى وليات الأمر هم الذين يحددون هذه الأمور عندما وعندهم أهل العلم عندما تأتي أسبابها. مثل هالحين هاللي يزيدون قسم الرابع للتوحيد يعني هالشباب الله يصلحهم مثل واحد منهم عمره خمسة عشر سنة ويقول هذا الحديث ولم يصح عندي طيب أنت من أنت علشان يصح الحديث عندك ولا ما يصح الله يصلحهم مجتهدين وهذا سؤال يقول ما حكم رقص المرأة لزوجها والله يا أخي أنا ما شفت صورة الرقص علشان أعطي عنها حكم لأن منه ما هو محرم وقد يكون في بعض الحالات يعني لكن أنا ما شفت شيء علشان أقول لك إنه حلال ولا حرام لكن في ناحية مهمة أنا أذكرها لكم بهذه المناسبة وهي تتعلق بالعلاقة الزوجية مما يؤسف له أنه يوجد رجال يربون النساء أسوأ تربية وأنا أذكر لكم بعض الأمثلة فيها امرأة اتصلت علي قالت إن زوجي يغلق الغرفة علي أنا وياه ويشرب الخمر ويجبرني أن أشرب معه والثانية جايبت منه سبعة ويقول لها إن لم تسمحي لي أجامعت مع الطريق الذي ليس بمشروع وإلا طلقتكي هل هذا من التربية الإسلامية والثالثة تقول يضرب يقيد يدي ورجلي ويضربني حتى يأخذ حده من الضرب ثم بعد ذلك يتصل بها هل هذه يعني الزوجة في ذمة الزوج أمانة وضعها الله في يده لأنه صاحب السلطة عليها لكن تكون سلطته عليها في حدود الشرع، لكن تكون سلطته في حدود الظلم، في يعني في يعني ظلم هذا لا يجوز. في مسائل كثيرة من سوء معاملة الأزواج للنساء، ومن هذا من هذا السؤال هذا من هذا النوع في بعض الأحوال، لكن الإنسان ربي زوجته على. راءة القرآن على تعلم العلم على عبادة الله على كثرة ذكر الله يربيها على صلة الأرحام يعني يربيها تربية إسلامية لكن يربيها تربية غربية كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل راعٍ إلى أن جاء فيه الرجل راعٍ ومسؤول عن رعيته هذا سؤال من أر... هل أركان الإسلام كلها شرط في صحة الإيمان نعم أركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان كلها ويقول وما الفرق بين كمال الأصل وكمال الثواب الأصل يكون كامل أنا ذكرت لكم إن فيه كمال الأصل هذا في السلك الأصغر فقط أما السوا... كمال الثواب الواجب يعني الإيمان الواجب فهذا بالنظر إلى ذكرت لكم أنها كبائر الذنوب التي تكون دون الشرك الأكبر والنفاق الأكبر والكفر الأكبر ودون الشرك الأسر وذكرت لكم الأمثلة فيها لكن بعض الناس يصيري هوجس و... ويروح عليه الكلام سكن اللي بيحث يروح هناك لا خلصتوا من الحرم تكلموا إلى الفجر لكن في مجلس علم ما يصبح يق... أنا ذكرت لكم بس أنا ما يتكلم ذك... على ما يتعلق بالإيمان بالنظر إلى كثرة السائلين في الحرم وإن فيه فيه مرجئة ينشرون هذا المذهب وهو أن الأعمال شرط كمال وليست شرط صحة كل الأعمال كما ذكرت لكم جميع الأعمال يجعلونها شرط كمال ولا يجعلونها شرط صحة وهذا ما هو صحيح كما ذكرت لكم يعني ترتيب الأعمال على المراتب الأربع سواء كان من الناحية السلبية أو من الناحية الإيجابية إذا تخرج طالب العلم ورجع إلى بلده ما هو الأفضل يكون في كبار المدن يكون على حسب قدرته لكن لا يتكلم في أمور العلم إلا أمور يكون عنده فيها علم لأن بعض الناس يصير شجاع بعض الناس يصير شجاع يصير عنده قدرة على الكلام لكن فرق بين الشجاعة وبين البصيره فبعض الناس عند قدرة على كلام يتكلم كثير لكن إذا نظرت إلى كلامه ما تجد أنه مصيب من الناحية الشرعية وهذا. هذا يقول ما حفو الذي يترك الأعمال المتعلقة بالجوارح بالكلية أركان الإسلام كلها متعلقة بالجوارح إذا ترك أركان الإسلام وسائر الأمور الأخرى ما بقي عنده؟ يا هذا يسأل يقول لو تعدد لنا عدد من كبائر الذنوب يا أخي فيه معجم اسمه معجم الكبائر معجم الكبائر مطروح مطبوع ومرتب على حروف المعجم اسمه معجم الكبائر وفي كتاب الكبائر للذهبي ممكن تشتريه الآن إذا خرج من المسجد لكن معجم الكبائر هذا من أحسن الكتب التي تساعد وفي كتاب كتاب الترغيب والترهيب كثير فيه يحتاج إلى أن نشتغل في عدده من الزواج ويبي يجعل.